بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلواته والسلام على عشرة من خلق الله الأجمعين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوسنا وقورة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه والدنيا ما بعد نستأنف بعدليلة مباركة شرح مكّل العقيدة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعلنا ان شاء الله في هذا الدرس في درس قليل في الدرس الذي يليه في يوم السبت القادم ان ننتهي من متن هذه العقيده ان شاء الله تعالى وقد توقفنا قبل استجابه الاثنان عند قول الحسن الشريف رحمه الله تبارك وتعالى كنا توقفنا عند الايمان بالملائكه وتكلمنا على ان الايمان بالملائكه هناك الايمان المجمل والايمان المفصل الايمان باسماء الملائكه كجبريل وميكائيل واسرافيل وغيرهم مما ورد في الكتاب والسنه وكذلك الايمان باعمال الملائكه وبعدد الملائكه وانه لا يعلم عددهم الا الله وبعظم الملائكه اما الايمان بالكتب فهو ايضا ينقسم الى قسمين ايمان مجمل وهو ان يجب على المسلم ان يصدق بان لله عز وجل كتبا وايمان مفصل وهو يجب على كل مؤمن ان يؤمن بان لله كتابا اسمه التوراه انزله على موسى عليه السلام وبان لله كتابا اسمه الانجيل انزله على عيسى عليه السلام وبان لله كتابا اسمه الزبور انزله على داود عليه السلام وبان لله صحفا انزلها كتابا جعلها صحفا انزلها على ابراهيم عليه وعلى سائر الانبياء صلوات ربي وسلامه والايمان باخر الكتب واعظم الكتب وأجل الكتب وهو القران العظيم وهو المتعبد بتلاوته والذي مامرون نحن باتباعه والايمان بالرسل كذلك الايمان بجميع الرسل عليهم الصلاه والسلام لا نفرق بين احد من رسله جميع الرسل لهم الفضل ولهم المنزله ولهم المكانه والرسل متفاوتون في الفضل كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يليه في الفضل ابراهيم ثم موسى يليه في الفضل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ثم نوح عليه السلام هذا هو ترتيب الرسل عليهم الصلاه والسلام في الفضل والرسل عددهم كما تقدم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا أما الأنبياء فهم أربعة وعشرون ألف ومائة ألف نبي عليهم جميعا صلوات ربي والسلام وجميع قد تقدم الكلام على ذلك نعم هذا هو الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كل ذلك مما يجب أن يؤمنوا به العبد لأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان وأنهما لا تثنياني أبداً وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كل هذه من صفات الله عز وجل صفة الاستواء وإثباط صفة اليد وأن له يدا جل وعلا اثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى وإثباط صفة الوجه كل ذلك مما يجب أن يصدق به المسلم وقد تكلمنا على ذلك كله من قبل نعم كل هذه من صفات الله عز وجل صفة السمع صفة العلم صفة البصر صفة القوة كلها مما يجب أن يثبته المسلم على ما يليقه بجلال الله وعظمته كما بينا ذلك من قبل نعم المساله مسألة القول اللفظية فتكلمنا عليها من قبل بأنه لا يجوز أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق بل القول في ذلك ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى انه العبد إذا سئل أن يقول الكلام هو كلام الباري والصوت صوت القارئ نعم مسألة الرؤية تكلمنا عليها عدة مرات وأن يجب أن يؤمن المسلم بأن أعظم نعيم يكون في الجنان إنما يكون لاهل الجنة برؤية الله تبارك وتعالى ويرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أسأل الله ان لا يحرمنا فضله ونواله نعم كل ذلك ما يذكره المصنف عن الإمام أبي الحسن الاشعري رحمه الله مما يبين ويوضح بان هذا الإمام في نهاية حياته قد رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة كما قلنا أنه كان معتزلي ثم أصبح شعري أو كلابي ثم رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة وكل هذه تقرير لهذه المسائل تبين أن الرجل كان على عقيدة أهل السنة والجماعة ويريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا النقل عن الإمام ابي الحسن الأشعري أن يبين للأشعرة بأنهم يجب عليهم أن يرجعوا إلى قول إمامهم حيث أنهم ينتسبون إلى بن الحسن الأشعري فإذا كانوا ينتسبون إليه فيجب عليهم أن يعودوا إلى ما كان عليه إمامهم من معتقد أهل السنة والجماعة نعم نعم هذا الواجب على المسلم في كل ما يعلمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمن ويسلم كما قال الشافعي رحمه الله امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان كان عقلك لا يصدق او عقلك لا يطيق ذلك فيجب عليك ان تؤمن وتسلم ولا يمنح في ذلك منح المعتزلة. المعتزلة يعرضون السنة على يعرضون السنة على عقولهم. فما وافق عقولهم أخذوه به، وما لم يوافق عقولهم لا يأخذون به. يأتون إلى عذاب القبر وينكرون لعدم إدراك العقول لذلك. يأتون لقول النبي صلى الله عليه وسلم كمن صحيح مسلم. ذرس الكافر في النار كجبل احد يقولون هذا مما لا يقبله عقولنا فردوا بذلك كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والمجيء نحلمنا عليه أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة لفصل القواء بين عباده مجيئا يليق بجلاله وعظمته أما مسألة القرب فالله جل وعلا قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فاني قريب فهو قريب جل وعلا قربا يليق بجلاله وعظمته فهو يجيب دعوة الداعي إذا ساله أما الآية التي ذكرها المصلف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في الميت قال بعض اهل العلم أن المراد هنا هو قرب الملائكه قال ذلك بعض العلم يحملونها على قرب الله تبارك وتعالى وهو قريب مع أنه على عرشه تبارك وتعالى نعم وهذا من الآداب وهذا من ما ينبغي أن يأخذ به المسلم الذي على السنه ما سيذكره هذا الإمام نعم نعم قال ويرون مجانبه كل بدعه وهذا امر مقرر في عقائد اهل السنه والجماعه انه يجب على المسلم مجانبه اهل الاهواء واهل الزيت واهل الضلال لا يجالسهم ولا يقرا كتبهم ومن ذلك اهل الاهواء واهل الضلال في هذا الزمن فلا يجوز المسلم ان يدخل الى مواقعهم في الانترنت ولا يجوز للمسلم ان يقرا من ولا ان يشاهد قنواته ثم المسلم عليه ان يتشاغل بقراءه القران الكريم وهكذا كان السلف رحمه الله تعالى مع فقه كلام الله عز وجل ليس المراد التلاوه فقط بل المراد التلاوه مع فقه المعنى وكتابه الاثار المراد بذلك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لطالب العلم والرجل الذي على معتقد السلف الصالح أن يكثر النظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك النظر في الفقه وهذا مما ينبغي المسلم وهو على قسمين ما يجب على المسلم أن يتعلمه مما يقيم به دينه ومما هو فرض الكفاية الذي هو خير من صيام النهار وقيام الليل كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق وحسن الخلق منة من الله يمن بها على من يشاء من عباده ممن اراد الله له الدرجات العلى من الجنه مع بذل المعروف وكف الاذى كف الاذى عن المسلمين وغير المسلمين وترك الغيبه والنميمه والسعايره فالغيبه والنميمه من شر ما يكون على العبد في دنياه واخراه والغيبه قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بان ذكرك اخاك بما يكره والنميمة نقل الكلام من فلان إلى فلان على وجه الافساد بينهما وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب قال وتفقد المآكل والمشارع وهذا أمر يكاد أن يندر في هذا الزمن عند كثيرا من الناس لا يتفقد مأكله ومشربه والمراد أنه لا يتفقد الدراهم التي يكتسبها ويشتري بها طعامه وشرابه فجد أن ما وقع في يده من المال فهو حرام أي كان مصدره وما عجز عنه فإنه لا يبحث وراه وما تحصل له فإنه لا يرد منه شيئا والواجب على المسلم إذا أراد أن يستجيب الله جل وعلا دعاءه أن يطيب مطعمه ومشربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطلب مطعمك تستجب دعوتك قال فهذه جملة ما يأمرون به اي أهل السنة والجماعة ويستسلمون أن يعملون به ويرونه بكل ما ذكرنا من قوله نقول وإليه نذهب وهذا يبين أن الرجل كان على عقيدة السلف الصالح هذه النقلات السابقة كلها من كتابه مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الشعري نعم وقال أهل وقال قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه نعم قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. نعلق على هذه الكلمة أن أهل السنة وأصحاب الحديث لم يقولوا ليس بجسم ما قالوا هذا بالعرش واضح وإنما كلمة الجسم من الإطلاقات التي جاءت عن بعض أهل الكلام فيسأل القائد ماذا تريد بالجسم أما قول أهل السنة والجماعة فقولهم ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما قولهم أنه ليس بجسم لا ما قال هذا أهل السنة والجماعة نعم هذه الصفات كما قررها من قبل الصفات الوجه واليدين والعينين والمجيء والنزول كل ذلك مما يجب على المسلم أن يؤمن به ويقر به على ما يلقو بجلال الله وعظمة المثبتها لله على ما يلقو بجلاله وعظمة ولا نؤولها كما يؤولها أهل البدع نعم ان الله على من نعم وهذا من الكلام الباطل تفسير استولى بمعنى استولى ويلزم منه لوازن باطلا كما يأتي في كلام الإمام البقلاني رحمه الله تعالى يلزم ان العرش لم يكن في ملك الله عز وجل ثم كلمة استولى لم ترد لا كتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قالها أحد من سلف الأمة انتهى النقل من, من كتاب المقالات الإسلاميين لابن حسن وسيأتي الآن النقل عنهم من كتاب الإبانة الصغرى ونقله من هذين الكتابين يبين حالة هذا الإمام وأنه كان على معتقد السلف هذا مراد شيخ الإسلام بيوتين من إرادة هذه النقود نعم يبين عقيدته رحمه الله تعالى يبين هذا الايمان عقيدته رحمه الله تعالى هاوت الذي التي بها بكلام ربنا نبينا على هذه النجاة من اراد النجاة ليتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الصحابه والتابعين وائمه الهدى فمتى رايت الرجل متمسكا بذلك فعلم ان الله عز وجل قد اراد به خيرا ثم سيذكر الان انه على ما كان عليه امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى نعم. هذا الإمام الجليل أبو عبد الله محمد المحمد يستحق هذا الثناء كله ويستحق هذا الدعاء من هذا الإمام الجليل أبي الحسن الأشعري ودعاء كل مسلم لما حصل لهم من نصرة معتقد أهل السنة والجماعة فقال إنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق حيث أنه سجن وجلد وصبر واحتسب حتى ابان الله جل وعلا المعتقد الحق على يديه ودفع الله به الضلال من بشر المريسي وابن ابي دؤاد وغيرهم من اهل الضلال واوضح الله به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزير الزائرين وشك الشاكين فرحمه الله عليه من امام مقدم نعم هو المقدم رحمه الله تعالى لجلالته ولما حصل على يديه من نصرة الحق نعم وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه اتقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا ارد من ذلك شيئا هذا الاصل في المسلم هذا هو الاصل في المسلم الا يرد شيئا من كتاب الله ولا شيئا مما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وان الله واحد لا اله الا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق وان الجنه حق والنار حق وان الساعه اتيه وان الله يبعث من في القبور نعم ارسله بالهدى ودين الحق المراد بالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فلا بد من العلم ولا بد من العمل وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة اتيه لا ريب فيها وهذا كله كما قلت مما يجب أن يعتقده المسلم ويؤمن به بل لا يتحقق إيمانه إلا بذلك نعم وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأنتم تلاحظون أن النقل هنا قريب من النقل السابق الإمام العقيده واحده لا تختلف في كتاب المقالات قرر عقيدته وفي كتاب الابانه قرر عقيدته فعقيدته واحده هنا وهنا لا تختلف لكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هو اراد ان يؤكد هذه القضيه في نصره هذا الحمام الجليل ابي حسن الاشعري ويبين ان الرجل كان على عقيده السلف ويؤكد ذلك من خلال نقله من هذين الكتابين سواء من كتاب المقالات او من كتاب الابانه نعم. وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداهم الصفتان ينفق كيف يشاء وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا نعم, و... نعم. هذا من الأدلة على إثبات العينين وكذلك حديث إنه أعور في الدجاج وإن ربكم ليس بأعور نعم. وأن من دعم أن أسماء الله غيره كان ضال كما بقبينا ذلك من قبل المعتزلة يقولون أن الاسم غير المسمى الاسم غير المسمى لكن على السنة والجماعة كل الاسم يدل على المسمى نعم وذكر نحو مما ذكر في الفرق في الفرق في الفرق إلى أن قال نعم في الفرق المراد كتاب مقالات إسلاميا نعم ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا نعم مسألة الإسلام والإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان قررنا ذلك من قبل أن الإسلام أوسع من الإمام فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن فهما كما قال الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع إذا اجتمع افترقا. إذا اجتمع الإسلام والإمام يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة كما في حديث جبريل ويفسر الإمام بالأمور الباطنة واذا افترق يفسر الاسلام بما يفسر به الاعمان كما في حديث ابو عبد قيس في صحيح مسلم نعم ونذير بان الله يقلب القلوب بين اسبعين من اصابع الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء نعم وانه عز وجل يضع السماوات على على اصبع والاراضين على اصبع كما جاءت الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها اتقاط عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا من قبل هو الإيمان والتسليم لكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفهم ما يفعله أهل البدع من ربد الأحاد من ربد أحاديث الأحاد وقالوا هذه الأحاديث لا تفيد الظن وردوا بذلك عقيبة أهل السنة والجماعة وردوا بذلك حديث كثير ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ردوا جملة من الدين بهذه الشبهه العظيمة بأن الأحاد تفيد الظن حديث الأحاد تفيد الظن وردوا بذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان سبب ضلالهم نعم إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب, عز وجل وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه واثبتوه خلافا لما قال أهل الزغ والتبليل نعم قلنا نصدق جميع الروايات التي يثبتها النقل من النزول إلى سماء الدنيا كما قررنا ذلك من قبل وما يجب أن يؤمن به المسلم بأن الله ينزل السماء الدنيا يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله نعم ونعون فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإسماع المسلمين وما كان في معناه هذا وال... الواجب هذا هو الواجب عند الاختلاف وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله فالواجب عند الاختلاف هو الرجوع إلى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ائمه الاسلام كتاب السنه الاجمال نعم ولا نبتدع في دين الله ما لم ياذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعلم نعم لا نبتدع في دين الله البدعه شر ما يكون قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه ولا نقول على الله ما لا نعلم كما قال الله جل وعلا ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون لا نقول على الله ما لا نعلم في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه جل وعلا بل يجب على المسلم أن يقول بما جاء في الكتاب والصنة نعم ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال ثم ذنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى نعم وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء قرب إليك بجلاله وعظمته ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب العلم والإحاطة والعبد هذا عام جميع الخلق وكما قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قابق الصين أو, او ادنى هو جعل الايه هنا في قرب الله عز وجل ولكن الايه كما ذكر كثير وغير من المراد هنا قرب جبريل ثم دنا اي جبريل فتدلى حين راى النبي صلى الله عليه وسلم حين راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته راه من جهه المشرق كما قال الله جل وعلا ثم دنا فتدل فكان قاض قوسين أو, او ادنى كنايه عن قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم وراه من جهه المشرق وهم بالافق الاعلى الافق اللي هو جهه طلوع الشمس من تلك الجهه تبدى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فاوحى الى عبده ما اوحى اي اوحى الله جل وعلا الى عبده عن طريق جبريل عليه السلام إلى أنه أوحى إليه سورة الضحى وسوره لم نشرح لك صدرك تعرفون أنتم قصه نزول هذه العظيمة. السورة العظيمة سوره الضحى وأن الوحي انقطع النبي صلى الله عليه وسلم فتره فقالوا كفار قريش قلاه ربه أي تركه فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك يعني ما تركك ربك وما قلاه أي ما قالك الله جل وعلا فنزلت عليه سورة الضحى وتعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نعم إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا ثم تكلم هذا كلاما كلاما بالحسن الأشعر في الإبانة نعم ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك. وهذا كله موجود في كتاب الإبان. رجعت إليه في كتاب الإبان. كل هذا موجود. نعم. ثم تكلم على أن من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه. نعم. ثم قال ورد عليه أي على من توقف. الوقفية الذي لا يقول مخلوق ولا غير. مخلوق نعم. ثم قال باب في, باب في ذكر الاستواء على العرش فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قيل له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال بل رفعه الله إليه وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه كل هذه في و... أعدلة بات وإثبات علو الله تبارك وتعالى هذه من ايات العلو إليه يصعد الكلم الطيب الكلم الطيب ما هو ذكرنا هذا من قبل الذكر تلاوه القران تسبيح تحميد الدعاء مجالس العلم كل هذه من الكلم الطيب الذي يصعد الى الله تبارك وتعالى نعم كذلك بالرفع والله إليه في رسال السلام والرفع يكون من اسفل الى أعلى هذا يدل على إثبات علو الله عز وجل ثم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرجوا إليه والعرجوا يكونوا من أسفل إلى أعلى نعم وقالت تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذب موسى بقوله إن الله فوق السماوات وقال أأمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء لانه مستوي على العرش الذي فوق السماوات فكل ما علا فهو سماء فالعرش اعلى اعلى السماوات وليس اذا قال اامنتم من في السماء يعني جميع السماوات وانما اراد العرش الذي هو اعلى السماوات الا ترى ان الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا فلم يرد, فلم يرد أن القمر, ي... أن القمر يملأهن وأن... وأنه فيهن جميعا نعم هذه كلها كما قلت من أدلة العلو كلها من أدلة العلو وذكر ان موسى قال لفرعون أن الله أين هو؟ في السماء لأن فرعون قال فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا أي فيما ادعاه من ان الله عز وجل في العلو من أن الله عز وجل في العلو ونحن تكلمنا على معنى قول الله عز وجل امنتم من في السماء اي ما المراد بالسماء هنا العلو المطلق فيكون الله عز وجل في العلو المطلق في ظرفيه واما ان نقول المراد بالسماء هنا السماء المبنيه فنقول فيه بمعنى على امنتم من في السماء اي على السماء اي على السماوات السبع نعم ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء هذا دليل فطري هذا دليل فطري وقد آآ آآ ذكرت لكم قصة الهمداني مع أبي المعالي الجوين نعم. لأن الله على العرس الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله على العرس لم يرفعوا أيديهم نحو العرس كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض ثم قال فصن وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية ان معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى انه استولى وملك وقهر هذا كله كلام يعني من المعتزلة تفسيره مستوى بمعنى استولى وملك وقهر كل هذا تفسير باطل لا يعرف في كلام العرب ولا يعرف عن السلف ولا يعرف ايضا هذا عن احد حتى من اهل اللغه فتفسير تفسير استوى هنا بمعنى استولى او بملك او بما اي او بقهر كل ذلك لم يرد عن احد من ائمه الاسلام وكما قلت لكم من قبل انه تلزم منه لوازم باطله نعم وان الله عز وجل في كل مكان كما قالت الحلوليه الله نعم وجحدوا, وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال اهل الحق وذهبوا في الاستواء الى القدره نعم ف... قال استوى بمعنى قدر قال استوى بمعنى قدر وذهبوا في الاستواء الى القدره اي انه قدر على العرش والله قادر على العرش وغير العرش نعم فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والارض السابعه نعم لان الله قادر على كل شيء نعم لأن الله قادر على كل شيء على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار لأنه قادر على الأشياء مستول عليها و... فالله عز وجل جد... استوى على العرش فإذا تفسر استوى, استوى بمعنى استولى كما قال هنا أنه مستول على العرش وعلى جميع الأماكن تبارك وتعالى ولذلك يبين أن هذا التفسير تفسير باطل وأن استوى بمعنى عند السلف على وارتفع وصعد واستقر هذه الأربعة المعاني هي الثابتة عن السلف بمعنى على وارتفع وصعد واستقر نعم وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين, من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الفسوس والأقلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها نعم استواء بمعنى على وارتفع وصعد واستقر نعم وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وكما و... قلت لكم يعني كل هذه النقلات من شيخ الإسلام المتيمية طبعا كل هذه مكررة واضح؟ سواء عن هذا الإمام غيره من الأمام السابقين كل هذا النقلات مراد شيخ الإسلام المتيمية أن يبين في هذه العقيدة للمخالفين لآئمتهم بأن آئمتكم الذين تنتسبون إليهم لم يكونوا على ما أنتم عليه من المخالفة وأنكم لن تكونوا صادقين في انتسابكم لهؤلاء الأئمة هو نقل عن الإمام أبي حنيفة ليرد على القائلين على المنتسبين للإمام بحنيفة من الأديانية من ال... من ال... الكلابية والأشاعر والقادرية وغيرهم وليرد أيضا على كل من انتسب إلى هذا الإمام وليس على عقيد السلام نقل نقلات كثيرة عن الإمام مالك رد على المنتسبين الإمام مالك والذين على غير طريقة الإمام مالك ولذلك يقول لهم كما أنكم تتبعون الإمام مالك في الفروع يجب أن تتبعونه فيه في القصور أما أن يقول أنه شافعي المذهب في الفروع وأنه قابلية الطريقة الأقشبندية الطريقة والمنهج هذا خلاف وتناقض عند المسلم فالواجب هو اتباع الأئمة. الإمام إمام مبي حنيفة إمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد كلهم كانوا على معتقد اهل السنة والجماعة فكما اتبعهم هؤلاء في الفروع يجب أن يتبعوهم أيضا في الأمر العظيم وهو أمر الأصول كذلك هنا في مسألة ابي الحسن شارينام وذكر الآيات في ذلك ورد على المتاولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان فقيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وقوله تعالى لما خلقت بيدي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيديه بيده فاستخرج منه تضييته وقد جاء في في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب الزورات بيده وغرس شجرة طوبى بيده نعم كما قلنا لك بحديث عبد الله بن عمر أن الله عز وجل تولى ثلاثة عشاء بيده خلق, خلق آدم بيده وغرص جنة عدن بيده وكتب الزورات بيده. هذه الاشياء الثلاثه التي تولاها الله بيده اما ما سوى ذلك فالله جل وعلا يخلق ويحيي ويميت بقوله ماذا كن انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون نعم وليس يجوز في لسان العرب ولا في عاده اهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي, بيدي وهو يريد بها النعمه وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومها من كلامها ومعقولا, ومعقولاً في خطابها وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه نعم أخونا يرد أيضا على الذين يقولون تفسوا يفسرون قول الله تبارك وتعالى بل يداهم مبسوطتان بنعمته واضح وهذا لم يرد ثم انه يعني هل النعمه مثنى بل نعمتاه مبسوطتان واضح فالنعمه لا تثنى ثم ذكر ان هذا ليس من كلام السلف رحمه الله تعالى بل هذه الايه وان تدل الآية على عظيم فضل الله تبارك وتعالى إلا أنها تدل على إثبات الصفة اليدين لله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله صحا الليل والنهار لا تغيبها نفق نعم وقال الله... تعالى الكلام على النقلات عن الإمام أبي الحسن الأشعري مستخلص من هذه النقلات ماذا أن الإمام أبي الحسن الأشعر رحمه الله تعالى في نهاية حياته كان على معتقد أهل السنة والجماعة ويرجع له خيرا عظيما ويلزم من ذلك كل من ينتسب إلى هذا الإمام الجليل من الاشاعره أن يرجعوا إلى كتب هذا الإمام ويتبعون الإمام ويرجعون إلى الحق الذي رجع إليه إمامهم نعم وقال القاضي أبو بكر محمد محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم نعم أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري البغدادي المشهور بالباقلاني وهو امام كبير وامام جليل اعطاه الله جل وعلا المقدر على الجدال وأعطاه الله الفصاحة وأعطاه الله عز وجل القوة على افحام الخصن وهذا الرجل كان من, أئمة من الائمه الكبار وهو من متقدمي الأشاعر رحمه الله تعالى وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا جملة من معتقد هذا الإمام الجليل وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أنه أفضل المنتسبين للإمام أبي الحسن الأشاعري وأنه ليس فيه مثله ولا قبله مثل هذا الإمام الجليل الباقلاني رحمه الله تعالى نعم وهو افضل المتكلمين المنتسبين الى الاسعار ليس فيهم مثله, مثله لا قبله ولا بعده قال في كتاب الابانه تصنيفه نعم كتاب الابانه عن ابطال مذهب عن الكفر والضلاله وهو من كتب هذا الامام الجليل واقول ان طالب العلم المتشبع بعقيده السلف الصالح اذا قرأ مثل كتب هذا الامام فإنه يزداد بذلك قوة وحجه ويعرف طريقة إفحام الخصم ويعرف كيف يرد على المخالف الشيخ الإسلام من تيمة رحمه الله يثني عليه دائما وينقل عنه كثيرا واستفاد منه كثيرا نعم فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجه ويدا قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت لنفسه وجها ويدا فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة لفظ الجارحة أيضا من الألفاظ المجملة لكن لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف الصالح فلذا لا نثبته لله تبارك وتعالى لكن إن كان أراد الجارح يقول المراد باليد التي تليق بجلاله وأعظمته فهنا يقول بعض العلم يعني أنها تثبت لا عز وجل من هذا الوجه أما أن تكون لفظة مجملة وهم يريدون بقولهم الجارحة التوصل الى نفي اليد عن الله عز وجل انها تشابه يد المخلوق نعم قلنا لا يجب هذا كما لا يجب اذا لم نعقل حيا عالما قادرا الا جسما ان نقضي نحن وانتم بذلك على الله سبحانه وتعالى وكما لا يجب في كل كذلك مسألة الجسم ايضا من الالفاظ المجملة التي لا نثبتها لله عز وجل ولا ننفيها عن الله تبارك وتعالى وبعض العلم له تفصيل أقول إن كان المراد بجسم هنا الذات التي تقوم بها الصفات لتليك بجلال لا يعظمك فنثبت الجسم من هذا الباب أما إذا ردتم الجسم يحتاج بعضه إلى بعض فهذا لا يثبت في حق الله تبارك وتعالى نعم وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته ان يكون جوهرا لان واياكم لم نجد قائما بنفسه في سائر دنا الا كذاك وكذلك الجوهر تعرفون انتم الكلام يقسمون الاشياء الى جوهر والى عرض فالجوهر عندهم هو القائم بنفسه عندهم مثل النار يسمونها جوهر لانها قائمه بنفسها والعرض ما لا يقوم إلا بغيره ما لا يقوم بنفسه بلابدا يقوم بغيره مثل السواد والال البياض نعم وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا عرض. عرضا واعتلوا بالوجود نعم. قال فإن قال المقصود من هذا كله أن لا نقيس ااا صفات الله تعالى ب مخلوقات ولا نقيس الله عز وجل على ما نشاهده من المخلوقات واضح لا, لا نقول في صفاته بانها عرضا واضح بل هذه نبعد عنها تماما ونثبت ما جاء في الكتاب والسنه ونبتعد عن هذه الالفاظ الجارحه الجسم الجوار العرض ونحن نعم قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان قيل له معاذ الله بل هو مستو على عرسه كما اخبر في كتابه فقال الرحمن على العرس استوى وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال أأمنتم من في السماء ان يحسب بكم الأرض فإذا هي تمور قال ولو كان في كل مكان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحسوس والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولا وجب أن يزيد بزيادة الأنكنة إذا خلق منها نعم بلانف. هذا يعني رد على الحلولية الذين يقولون بأن الله في كل مكان يلزم أن يكون في بطن الإنسان ويلزم أنه على الله وتقدس أن يكون في الحشوش فاضح ويلزم منه اذا قلتم انه في كل مكان أنه كلما كان مكان كانت ذاته تكبر مع هذه الأمكن وكلما أذهب الله جل وعلا شيئا من هذه الأمكنة أن تصغر الذات على قدر ما يذهب منه هذه كل لوازم باطلة تلزمهم بقول بأن الله في كل مكان تعالى الله من ذلك علوا كبيرا بل الله عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها جل وعلا وهو مع عباده بعلمه وإحاطته نعم ولو... ولواجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان نعم ونصف... إذا زاد شيئا من الأمكنة زاد زادت الذات وإذا نقص شيئا من الأمكنة نقصت الذات كل هذه لوازم لهم نعم ولصح ان يرغب إليه, إليه, إليه إلى نحو الأرض تعالى الله القدس عن ذلك أن يرغب إليه نحو الأرض ولا ترفع يديك إلى السماء نعم وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئ قائله بل لا يرغب إليه ماذا إلى العلو كل يرفع يديه إلى العلو نعم وقال ايضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال الصفات الذاتيه لله ما هي قرناها من قبل هي الصفات نعم التي لا تنفك عن الذات التي هي ملازمه لله عز وجل السمع البصر القدره الغنى كل هذه الصفات الذاتية المتعلقه بذات الله عز وجل التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى نعم وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياه والعلم وال... الحياة طبعا سنعلق نعم والعلم والقدرة والسمع والبصر كل هذه الصفات ذاتية العلم والقدرة السمع البصر نعم والكلام أما الكلام فهو صفة فعل هو من حيث اصل الكلام نقول صفة ذاتية لكن من حيث أحاد الكلام اه فهو صفة فعلية فالكلام كما ذكرنا في الوسطية قديم النوع حادث الاحاد قديم النوع حادث الاحاد نعم والكلام والاراده والبقاء والوجه نعم والعينان نعم الاراده وبقاء ثلاث صفات ذاتيه ملازمه الرازق نعم والوجه والعينان واليدان هذه كلها صفات ذاتيه نعم والغضب والرضا اما الغضب والرضا صفات فعل صفات فعل الله يغضب متى شاء كيف شاء على من يشاء جل وعلا لما يليق بجلاله وعظمته كذلك الرضا فالله يرضى متى شاء الأذان عما صفة الرضا كذلك من الصفات الفعلية فالله يرضى متى شاء كيف شاء لما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا نعم وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل المهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقي اللاني رحمه الله ومن اشهر كتبه كتاب مطبوع يقول ذكر كلاما أكثر من هذا أي مما يقرر به عقيدة أهل السنة والجماعة نعم وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا البال مثل هذا كثير لمن يطلبه وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام نعم نحن والله مستغنون بكلام الله عز وجل وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن سلف الأمة ولسنا بحاجة إلى كلام الله الباقلاني ولا الجويني ولا غيرهم من اهل الكلام بل مصدرنا هو الكتاب والسنه واثار السلف لكن الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما قلت انه ذكر هذه النقلات للحكمة التي ذكرناها من قبل في الرد على المخالفين نعم وملاك الامر يهب الله لله انتبه لهذا الكلام من هذا الإمام آه الجليل آه يذكر كلام كالدرر يبين آه عظيم نعمه الله عز وجل على العبد وأن العبد إذا أنعم الله عليه بمثل هذه الأمور فليشكر الله تبارك وتعالى نعم أن يهب الله للعبد حكمة وايمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين يفهم ويدين يفهم الكتاب والسنه ويدين الله عز وجل بالكتاب و السنه نعم ثم نور الكتاب والسنه يغنيه عن كل شيء نعم الغنى كله والسعاده كلها والعز كله والنصر كله بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رام علما في غير الكتاب والسنه فقد رام جهلا ولم يرد علما والواجب على طالب العلم ان يكون اهتمامه كله بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها وتدبرا واستنباطا واستدلالا وتعبدا بتلاوه القران الكريم هذا الذي ينبغي ان يشتغل به طالب العلم ان يشتغل بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت ايضا ترى هناك عزوف بعض طلبه العلم اليوم عن فقه الكتاب والسنه زروف عن فقه الكتاب وعن حفظ القرآن وحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة السنه تجد من طلبة العلم من لم يقرأ البخاري كاملا تجد من طلبة العلم من لم يقرأ صحيح الإمام مسلم تجد أنه قرأ كتب عديدة من مؤلفات لكنه لم يقرأ مسند الإمام أحمد ولم يقرأ صنة النبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، وهذا لا ريب أنه خلل في المنهج فينبغي طالب العلم أن يمر ولو مرورا يستحضر به بعض الأذلة عند الحاجة على البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدار القطني وموطن الإمام مالك وغيرها من مساندي أهل الإسلام نعم ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن والمحسن بهم دون غيرهم ومتوهمين انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلا فلو فلو اتي بكل ايه ما تبعها حتى يؤتى حتى يؤتى بشيء من كلامه هذا الكلام من شيخ الاسلام المتيميه حق وهو انه بعضهم يعني انتسب الى بعض طوائف او انتسب الى بعض العيمة ولا يقبل الا كلام امامه تأتيه بالنص من كتاب الله او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل حتى يؤتى ليه بكلام امامه فلذلك شيخ الاسلام تيمية يشير بهذا ويلوح الى انه ما ذكر هذا الكلام وان كان في الكتاب والسنة غنية لكن ما ذكر هذا الكلام عن البقى ولا عن أبي الحسن الاشري ولا عن أبي المعالي الجويني ولا عن غيرهم من الأئمة من قبل ممن ذكر عنهم إلا حتى يبين ماذا أن هؤلاء القوم جئنا لهم بهذه نصوص أئمتهم لعلهم أن يرتدوا عما هم عليه من الباطل وأن يبين لهم ما كان عليه أئمتهم وإلا في الكتاب والسنة غنية لكن منهم من لا كما يقول بكل آية ما تبع حتى تُؤتِي بما ما, ما يعني كان عنده إمامه فلذلك شيخ الإسلام متميز أكثر من النقولات نعم ثم هم هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم نعم وأنه يعني هم حقيقة لم يتبعوا أمتهم ولم يتبعوا أسلافهم بل هم مخالفون وكتبهم تشهد على ذلك نعم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام اسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق ان يزدادوا هدى ومن كان, لا يقبل الحق ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه ففيه من الحق انظر يقول ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة هؤلاء لا يقبل الحق الا من ائمتي واضح هنا امر مسلم لا يقبل الحق الا من ائمتي ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق اي لا ياخذ الحق الذي عند ائمتي لا ياخذ الا ما يوافق هواه لا ياخذ من لا ياخذ من الا ما يطيب له بما اشربه من ضلال في العقيدة ولا يأخذ عن عن إمامه ما جاء عنه من الحق وهذا هو العمى وهذا هو سبب ذيق قلوبهم وهذا فيه شبه من اليهود فيه شبه من اليهود فاليهود لما قال الله لهم آمنوا بما أنزل عليكم قالوا نؤمن بما انزل علينا وهو يعني يدعون انهم آمنوا بالتوراة طيب هنا تأمنون بالتوراة كمسيات الآن لماذا تقتلون أنبياء الله هل جاءكم هذا؟ هل هذا موجود في التوراة أنكم تأمنون أنكم تقتلون أنبياء الله؟ نعم أقرأ ففيه سبهم من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, قالوا, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أَنْبِيَاءَ الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم وإذا قيل لهم أي اليهود آمنوا بما أنزل الله وهو ماذا القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهو ماذا التوراة وهم يكفرون بما وراءه وهو الحق يكفرون بالقرآن الكريم وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم أي ما الكتاب التوراة قل لهم يا محمد فالما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ان كنتم تدعون التمسك بالتوراة فهل مثل آه يعني آه فهل قتل الانبياء مما انزله الله عز وجل عليكم في التوراة فهم كاذبون في دعواهم التمسك بالتوراة فذلك هؤلاء الذين يدعون انهم متبعون للابي الحسن الاشعري ثم هم يخالفون هذا الامام في اصوله ومعتقد فهم كاذبون في دعواهم في اتباع الامام كذلك الذين دعوا اتباع الإمام مالك والإمام الشافع، ثم تجدهم في الأصول هم مخالفون لائمتهم فهذا حقيقة دعوة كاذبة في اتباع الإمام. نعم. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم. فلما, فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أُنْزِلَ عليكم يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أَنْبِيَاؤُكُمْ تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إِنَّمَا تتبعون أهواءهم هذا هو الصحيح إنما يتبعون أهواءهم فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة فلا برهان من الله ولا ولا بيان نعم هذا حال التعصب لأن التعصب يعمي عن الحق ويعمي عن الهدى فلذا ينبغي المسلم أن يتجرد أن يتجرد للحق وأن يتجرد للكتاب والسنة وأن يتبع هؤلاء الائمه إذا كانوا في موضع ثقة عندهم أن يتبعهم في أصولهم وفروعهم أما أن يتبعونهم في الفروع أن تجد كثير من, من مؤلفي كتب الفروع في المذهب المالكي المذهب الشافعي وبعض الحنابلة أكثرهم على غير معتقدة للسنة وجماعة كذلك اتباع الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى تجد كثيرا منهم على طريقه الاشاعره وطريقه الكلابيه واضح فلذلك حقيقه ينبغي المسلم ان يكون تجرده لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي امامنا وقدوتنا الذي نتبعه في كل صغيره وكبيره هو الامام الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كلام الأئمة ما وفق الكتاب والسنة فإنه يؤخذ به وما خالف كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤخذ به قد قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام الشافعي رحمه الله يقول عرض كلامي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحال وهكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد غني في هذا الباب العظيم في اتباع السنة واتباع الأثار في المقصود النصيحة حقيقة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هو اتباع كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكون المسلم نبراسه في هذا الحيا الكتاب والسنه لكن يكون فهم الكتاب والسنه على وفق فهم السلف الصالح لا ياتي طالب العلم ويقول نحن رجال وهم رجال ثم ياتي ويأخذ من البخاري مباشره ويسيء في فهم الكتاب والسنه فلذا ينبغي فهمه على وفق كتاب على وفق فهم السلف صالح ونتوقف للإعلان. بسم الله الحمد لله والسلام الله وسلم وعلى نكمل النقلات الشيخ الاسلامي كما رحمه الله تعالى وكلام الآن فيما ينقله الإمام ابن معا لي الجويني وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب رسالة النظامية نعم ابن الجويني من أئمة الإسلام الكبار. وهو شافعي المذهب وكان اماما بارعا في المذهب وهو على طريقة الأشاعر رحمه الله تعالى في الاعتقاد لكنه في آخر حياته وفي مرض موته رجع إلى معتقدة للسنة والجماعة ويروى عنه النقاد لو استقبلت من أمري ما استدبارت ما اشتغلت بعلم الكلام وقال اشهدوا هذا في مرضي موته اشهدوا علي اني قد رجعت عن كل مقالة خالف السنة واني اموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور يعني من الفطرة وهذا تكلمنا عليه كثيرا في مقدمة الحموية من قبل فيرجى له خير عظيم هذا الإيمان فيه هذا يبيننا علم الكلام علم ضلال هؤلاء الألمان الذين تبحروا فيه قد رجعوا وتبين لهم بطلان في نهاية حياتهم قال في كتابه الرسالة النظامية وهذا من مؤلفاته وقد طبع باسم العقيدة نظامية نعم اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر قرأ يعني الظواهر نقول لا نصوص مراد الظواهر هنا نصوص هي ليست في ضواهر بل هي نصوص. نعم. بعضهم تأويلها والتزام والتزام. والتزم ذلك في و... أي الكتاب. نعم. والتزم ذلك في أي وما يصح من السنن وذهب ائمه السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر, وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. نقول يعني ما تفويض المعنى فلا. السلف رحمهم الله تعالى يفوضون الكيفيه هم لا يؤولون الكيفيه يعني لا يرومون الكيفيه ولا يبحثون عن الكيفيه الرحمن على العرش استوى كيف استوى الله عنه لله عز وجل يدان وتلقان بجلاله وعظمته لكن كيف يدي لا يعلم ذلك احد بل هي يد تليق بجلاله وعظمته وله سمع يليق بجلاله وعظمته واضح أما تفويض المعنى هذا المفوض، وهذا ما كان السلف يفعلونه بل السلف يعرفون المعاني ويعرفون معنى استواه ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى اليد ولا يفوضون المعاني وإنما يفوضون الكيفية نعم قال والذين اقتضيه رأيا وندين, به وندين الله به عقدا اتباع وسلف الأمة اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة المتبعة وهو مستند, وهو مستند معظم الشريعة نعم وقد هذا يمبين يعني أنه, أنه كان يرجو أن يكون هو على مذهب السلف واضح وإن كان مؤلفاته لا تصيف رحمه الله في هذا نعم وقد درج صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها هذا من زلات هذا العالم حيما الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون التعرض لمعانيها بل يعرفون معانيها يعرفون معنى معانيه. معاني الاستواء ويعرفون معنى القدرة ويعرفون معنى ال الحياة ويعرفون معنى الغضب ومعنى الرضا كل ذلك يعرفونه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلمنا بذلك نعم وإنما كانوا يتركون التأويل نعم ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمستقلون بها فوق اهتمامهم بأعباء سريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد منه والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الطواهر مصوّقا أو محتوما لأوسك أن يكون اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على نعم <تصفيق> نحن نقول لهم تلكوا التأويل الباطل السلف ما كانوا ياولون اليد بمعنى القدره ولا كانوا يؤولون اليد بمعنى النعمة ولا يكان الاولون استوى بمعنى استولى بل يثبتون على ما يليق بجلاله وعظمته نعم فحق على بالدين ان يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين المحدثين وال... المحدثين الحلق. مقصود الخلق ونحن ننزه نج... الله عز وجل عن مشابهه المخلوقين بل نثبت لله الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا نعم فحق على ضد دي دين اي يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يقوض في المحدثين, المحدثين, المحدثين, المحدثين, المحدثين, المحدثين تاويل المشكلات, المشكلات ويكل معناه الى الله, الله تبارك وتعالى لا سيما المتشابهات في القران الكريم ويكل معناه إلى فليجر آية الاستواء والمتيء وقوله, وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه نحن نقول أن كل هذه يجب أن يثبتها المسلم يثبت صفة العينين لله عز وجل وصفة النزول وأن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل هذا مما يجب أن يعتقده المسلم ولا نؤول هذه الصفات نقول النزول نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته فإن ذلك إبطال لثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قلت هذا كلام شيخ الإسلام بن نعم انتهت النقلات الآن هذا النقل أنا بالمعالم الجوائري انتهت النقلات شيخ الإسلام التيمية الآن يعني يمكن ذكر أكثر من عشرين إلى ثلاثين نقل انتهت هذه النقلات بهذا عن أخيرها ما كان عن أبي المعالي الجويل نعم قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الآئمة المراد الجواب هو هذه العقيدة الحموية نعم ذكر ألفاظ بعض الآئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل ما كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره هذا صحيح هذا كلام تنبيه من شيخ الإسلام التنبيه لا الظنون حين نقلت عن ابن معالي أن كل ما عنا ابن معالي يقبل ولا حين نقلت عن الباقلاني كل ما نقل عن الباقلاني أنه يقبل بل نحن أخذنا ما عندهم من الحق ونترك ما عندهم من الباطل نعم ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به كان معاذ بن جبر رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عن الذي رواه ابو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال فاجرا نعم ابو هريرة قبل الحق من من من ابليس في قصة الصدقة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب حين علمه آية الكرس نعم واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق قال إن الله إن إن على الحق نورا أو كلاما أو كلاما هذا معناه نعم لأنك نكتفي بهذا نجيب على السؤال إن شاء الله نتم في درس الغد إن شاء الله في درس الغد نتم إن شاء الله ما تبقى من الحموية لأن نحاول أن ننتهي من الحموية حتى تكون جميع الدروس في الزاد إن شاء الله تعالى في الغد نستطيع أن نتم ما تبقى كله بتعليق يصير لأن كله تكرار لما سبق وإلا أكملنا في السبت القادم هذا يقول ما الفرق بين العرش والكرسي هناك فرق بين العرش والكرسي العرش هو كما قلنا تعريفه سرير ذو قوائم تحمله الملائكه وهو مثل القبة تمام في الثلاغ النبي صلى الله عليه وسلم فوق العالم وهو سقف المخلوقات هو سقف المخلوقات أما الكرسي فهو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، كما جاء ذلك عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والارضون السبع أمام الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاح يعني ما عظم هذه السماوات السبع وعظم هذه الأراضين السبع إذا وضعتها أمام الكرسي الذي قال الله جل وعلا في كتاب وسع كرسيه السماوات والارض إذا وضعتها أمام الكرسي هذه السماوات الأرض فتعن حلقة صغيرة ملقاه في فلاح من الأرض ما مقدار هذه الحلقة أمام هذه الفلاح لا تساوي شيئا فالسماوات السبع والارضون السبع امام كرسي الرحمن لا تساوي شيء والكرسي امام العرش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كحلقه ملقات في فلاح يعني الكرسي لا وضعته امام العرش كأنه حلقه ملقاه في فلاح والعرش فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر قدره الا الله تبارك وتعالى العرش لا يقدر قدره الا الله جل وعلا ففرق بين العرش وفرق بين الكرسي هذا يقول هل يئثم من دخل عليه الشيطان وقام بالتمثيل صفات الله بصفات البشر كاليدين وقدمين نعم ما بشد ان هذا اذن والله جل وعلا قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في اقواله ولا في احكامه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء جل وعلا فيد الله لا تشبه يد المخلوق يد الله على ما يليق بجلاله وعظمته اذا كانت يعني السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن جل وعلا كانها حبه خردل في كف احدكم يعني ان تاتي بحبه الخردله الحبه الصغيره وتضعها في كفك ما مقدار حبه في امام كفك لا تسوي شيء وكل السماوات السبع هذه التي يعني خلقها الله عز وجل والتي بين كل سماء وسماء مسيره خمسمائة عام وسمك كل سماء مسيره 500 عام والارض السبع كلها في كف الرحمن جل وعلا اذا وضعها يوم القيامه السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه كلها في كف الرحمن كحبه خردلة في كف احدكم يعني ما عظم هذه اليد لا يمكن العقل ان يتصور عظمه هذه اليد فكيف يشبهون صفات الله عز وجل بصفات خلقه تبارك وتعالى الان في سمعك انت الله له سمع يليق به وقت لك سمع يليق بك انت لو تكلم عندك ثلاثه اشخاص او شخصان تقول لاحدهما اسكت ما استطيع افهم الاثنين لا بد واحد منكم يتكلم لكن الله عز وجل كم في اللحظة الواحدة يسبحه من الملائكة كم يدعو جل وعلا من البشر كم يسبح من الهوام والدواب والحشرات والجبال والشجر والحجر والماء وكل شيء وان من شيء الا يسبح بحمده كلها في ساعة واحدة تسبح الله وتدعو الله وتسأل الله والله جل وعلا ماذا؟ يسمعها جميعا ولا يختلط عليه جل وعلا صوت بصوت. كما تقول عائشة رضي الله عنها سبحانه من وسع سمعه الاصوات كلها كل المخلوقات في لحظه واحده يسمعهم الله عز وجل ويلبي حاجاتهم جل وعلا ولا يعجز عن ذلك تبارك وتعالى إذن ما اعظم هذا السمع علم الله تبارك وتعالى وأن الله قد احاط بكل شيء علما الله عز وجل بكل شيء عليم تبارك وتعالى يعني انظر إلى هذه الرمال التي تحملها الرياح والله ما من ذرة واحدة إلا وتقوم وتنتقل من مكانها بعلم الله تبارك وتعالى وتحملها الريح بعلم الله وتوضعها الريح حيث أمر الله تبارك كل ذرة من ذرات الرمل يعلم الله عز وجل هذه الريح وهذا الغبار حين قام كم فيه من عدد الذرات وكم فيه من الحبات وكل واحدة منها تسير بأمر الله عز وجل فعلم الله تبارك وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس في كتاب مبين فالصفات الله جل وعلا تبارك وتعالى تعلمها حقيقة يزيد الإيمان في القلب وتعلمها يبين لك عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة هذا الخالق جل وعلا فعلى المسلم أن يعرف صفات الله وأسماء الله وصفات الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة ومن كان بصفات الله أعلم كان بالله تبارك وتعالى أعلم وعظم ربه جل وعلا أسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المبارك وفي هذا المقام المبارك ان يا هذا لنا من لدنه علما جل وعلا اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا جميعا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أن باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به اعطيت نسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم احسن الخاتمة في هذه الدار اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أنت ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين